عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اوحى الي ان تباضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد